عُوله الشيطان الرجيب سِلَّهِ khi em năm đàn đi nơi mình mong muốn biết ta đã sẽ وَأُوحِيَ إِلَيْكَ رُوحٌ مِنْ أَمْرِنَا دائم كان و صار من ربنا وَيَسْتَكْبِرُ لَن One man. Oh, my God. Nothing to <laughs> me. woman. Ah! <laughs> وَحَالَ بينهما الموت فكان من المفرقين وقال اركبوا فينا بسر الله كان من المورطين. <تصفيق> وقيل مؤسد للقوم الظالمين Amen. Mm -hmm. وَلَيَرْفَعُنَّ لَكَ عَرْشًا لَّيْسَ لِأَحَدٍ مّثِيلٌ إِنَّهُ كَانَ حَفِيًّا نَّعْمَ الْعَامِلُونَ بَلْ من <تصفيق> الخاترين <تصفيق> <تصفيق> ومن <تصفيق> ثقبت